السلام عليكم وعليكم السلام شركة إدوار للتوظيف كيف يمكنني مساعدتك يا سيدي؟ اسمي نايثان بلوم واتصل بخصوص الإعلان الموجود على موقعكم على الإنترنت والذي يطلب مندوب مبيعات في منطقة بوسطن. هل أرسلت سيرتك الذاتية يا سيدي؟ نعم أرسلتها بالبريد الإلكتروني لحظة واحدة من فضلك يا سيد بلوم نعم ها هي متى أستطيع الحضور للمقابلة الشخصية؟ يمكنك الحضور يوم الأربعاء في الساعة الثانية ونصف، هل هذا مناسب؟ انا آسف، انا مشغول يوم الأربعاء، هل يمكنك يعطائي موعد آخر؟ لحظة واحدة من فضلك، يمكنك الحضور اليوم الخميس في الساعة التاسعة صباحا في العنوان الموجود في الإعلان هذا مناسب جداً، شكراً جزيلاً عفواً يا سيدي، مع السلامة مع السلامة توظيف، شركة، إعلان، شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، مبيعات، مندوب، ممثل، منطقة، سيرة ذاتية، يرسل رسالة بالبريد الإلكتروني، مقابلة شخصية، مشغول، موعد، لحظة، عنوان.